وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم واذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذت صاعقة وانتم تنظرون